صرح في هذه الآية الكريمة أن خلق السماوات والأرض لحكمة ابتلاء الخلق ولم يخلقهما عبثا ولا باطلا ونزه نفسه تعالى عن ذلك وصرح بأن من ظن ذلك فهو من الذين كفروا وهددهم بالنار قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبذا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلاه رب العرش الكريم وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة الآية المراد بالأمة هنا المدة من الزمن ونظيره قوله تعالى وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة الآية أي تذكر بعد مدة قال المؤلف رحمه الله تنبيه استعمل لفظ الأمة في القرآن أربعة استعمالات الأول هو ما ذكرنا هنا من استعمال الأمة في البرهة من الزمن الثاني استعمالها في الجماعة من الناس وهو الاستعمال الغالب كقوله وجد عليه أمة من الناس يسقون الآية وقوله ولكل أمة رسول الآية وقوله كان الناس أمة الآية إلى غير ذلك من الآيات الثالث استعمال الأمة في الرجل المقتدى به كقوله إن إبراهيم كان امه الآية الرابع استعمال الأمة في الشريعة والطريقة كقوله ان وجدنا آباءنا على أمة الآية وقوله إن هذه أمتكم امه واحدة الآية إلى غير ذلك من الآيات قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن من عمل عملا يريد به الحياة الدنيا أعطاه جزاء عمله في الدنيا وليس له في الآخرة إلا النار ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الشورى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب ولكنه تعالى بين في سورة بني إسرائيل تعليق ذلك على مشيئته جل وعلا بقوله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الآية وقد أوضحنا هذه المسألة غاية الإيضاح في كتابنا دفع إيهام للضراب عن آيات الكتاب في الكلام على هذه الآية الكريمة ولذلك اختصرناها هنا قوله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده صرح تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن لا يكفر به أحد كائنا من كان إلا دخل النار وهو صريح في عموم رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقوله وما أرسلناك إلا كافتا للناس الآية وقوله قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية قوله تعالى فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك الآية نهى الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن الشك في هذا القرآن العظيم وصرح أنه الحق من الله والآيات الموضحة لهذا المعنى كثيرة جدا كقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الآية وقوله ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ونحو ذلك من الآيات والمرية الشك قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن أكثر الناس لا يؤمنون وبين ذلك ايضا في مواضع كثيرة كقوله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين